بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السابع والعشرون من التذكره وقال الحسن في قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الناس سكارى اي من العذاب والخوف وما هم بسكارى من الشراب ومما يبين ما قلناه أن إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون سأل النظرة والامهال إلى يوم البعث والحساب طلب ان لا يموت لأن, لأن يوم البعث لا موت بعده فقد قال سبحانه وتعالى إنك من المنظرين قال ابن عباس والسدي وغيرهما أنظره إلى النفخه الأولى حيث يموت الخلق كلهم وكان طلب الانظار إلى النفخة الثانية حيث يقوم الناس لرب العالمين فابى الله سبحانه وتعالى ذلك عليه قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وما وقع في هذا الحديث من انشقاق السماء وتناثر نجومها وتمسي شمسها وقمرها فقد ذكر المحاسبي وغيره أن ذلك يكون بعد جمع الناس في الموقف وروي عن ابن عباس وسيأتي وقاله الحليمي في كتاب منهاج الدين فصل فأما التكوين يوم القيامة قبل الحساب فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله سبحانه وتعالى عذاب الله شديد وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها سورة الزلزال إلى آخرها قبل المتابعة في الحاشية واحد الطبري في تفسيره والذي ثبت بسياق الآيات أن هذه الزلزلة إنما تكون بعد أحياء الناس وبعثهم من قبورهم لأنه لا يراد بها إلا إذعان الناس والتهويل عليهم فينبغي أن يشاهدوها ليفزعوا منها ويهولهم أمرها ولا تمكن المشاهدة منهم وهم أموات ولانه سبحانه وتعالى قال يومئذ تحدث اخبارها أي تخبر عما عمل عليها من خير وشر يومئذ يصدر الناس اشتاتا فدل ذلك على ان هذه الزلزلة انما تكون والناس احياء واليوم يوم الجزاء عندما تكون عيد أن هذه الزلزلة إنما تكون والناس احياء واليوم يوم الجزاء وقال سبحانه وتعالى فإذا نفق في الصور نفخت واحدة يعني الآخرة وحملت الأرض والجبال إلى قوله سبحانه وتعالى لا تخفى منكم خافيا فدلت هذه السورة على أن اصطدام الأرض والجبال لا يكون إلا بعد الإحياء فدلت هذه الآية على أن الكوائن إنما تكون بعد النشأة الثانية والله سبحانه وتعالى أعلم وأما قوله فيه يوم التناد فقال الحسن وقتاده ذلك يوم ينادي أهل الجنة أهل النار أم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وينادي أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم تولون مدبرين يعني عن النار أي غير قادرين وغير معجزين في تفسير مجاهد وقيل معناه يوم ينادي أهل النار بالويل والثبور ويولون مدبرين من شدة العذاب والعياذ بالله عز وجل وقيل إن ذلك نداء بعض الناس لبعضهم في المحشر وتوليهم مدبرين إذا رأوا عنقا من النار وقال قتاده معنا تولون مدبرين منطلقا بكم إلى النار ما لكم من الله من عاصم والعياذ بالله عز وجل أعيد معنى تولون مدبرين منطلقا بكم إلى النار والعياذ بالله عز وجل ما لكم من الله من عاصم أي مانع يمنعكم فإن قيل فقد قال الله سبحانه وتعالى يوم ترجف الواجفة تتبعها الواجفة إلى أن قال فإنما هي زجرة واحدة وهذا يقتضي بظاهره أنها ثلاث قيل له ليس كذلك وإنما المراد بالزجرة النفقة الثانية التي يكون عنها خروج الخلق من قبورهم كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد وغيرهم قال مجاهد هما صيحتان أما الأولى فيموت كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى وأما الأخرى فيحيى كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى وقال مجاهد أيضا الوادفة حين تنشق السماء وتحمل الأرض والجبال فتدك دكة واحدة وقال عطاء الوادفة القيامة والوادفة البعث وقال ابن زيد الوادفة الموت والوادفة الساعة فهذا يبين لك ما قلناه من أن المراد بالزجرة النفخة الثانية واختلفوا في الساهرة اختلافا كثيرا فقال ابن عباس وأما الساهرة فارض من فضة بيضاء لم يعص الله سبحانه وتعالى عليها طرفه عين خلقها الله سبحانه وتعالى يومئذ وهو قوله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض في الحاشية واحد خبر صحيح الطبري في تفسيره وعبد الرزاق في تفسيره اثنان خبر صحيح الطبري في تفسيره وعبد الرزاق في تفسيره متابع وقال بعضهم الساهرة اسم الأرض السارعة يأتي الله سبحانه وتعالى بها فيحاسب عليها الخلائق وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض وقال قتادة هي جهنم والعياذ بالله عز وجل أي فإذا هؤلاء الكفار في جهنم وهي وقيل صحراء قريب من شفير جهنم والعياذ بالله عز وجل وقال الثوري الساهرة أرض الشام وقيل غير هذا وإنما قيل لها ساهرة لأنهم لا ينامون عليها حينئذ ومعنى فإذا هم بالساهرة أي على الأرض بعدما كانوا في بطنها والعرب تسمي الفلات ووجه الأرض ساهرة وقال أمية بن أبي الصلت وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاه به لهم مقيم باب الحشر باب الحشر ومعناه الجمع وهو على أربعة أوجه حشران في الدنيا وحشران في الآخرة أما الذي في الدنيا فقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر قال الزهري كانوا من صبط لم يصبهم جلاء وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء فلولا ذلك لعذبهم في الدنيا وكان أول حشر حشروا في الدنيا إلى الشام وقال ابن عباس من شك أن الحشر في الشام فليقرأ هذه الآية وذلك أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لهم اخرجوا قالوا إلى أين قال إلى أرض المحشر قال قتادة هذا أول الحجر الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وتحشر بقيتهم وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا أخرجه البخاري أيضا وقال قتادة الحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا و تقيل معهم حيث قالوا وتأكل منهم من تخلف قال القاضي عياض هذا الحشر في الدنيا قبل قيام الساعة وهو آخر أشراطها كما ذكره مسلم بعد هذا في آيات الساعه قال فيه وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تزجر الناس وفي روايه تطرد الناس إلى محشرهم الحاشية واحد ضعيف السيوطي في الدر المنثور وعزاه للبزار وابن مردوي والبيهقي في الشعب اثنان متفق عليه البخاري في كتاب الرقائق ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها ثلاثة خبر صحيح ابن جرير أربعة صحيح مسلم في كتاب الفتن متابع تطرد الناس إلى محشرهم وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ويدل على أنها قبل يوم القيامة قوله فتقيل معهم حيث قالوا وتمسي معهم حيث أمسوا وتصبح معهم حيث أصبحوا قال وفي بعض الروايات في غير مسلم فإذا سمعتم به فخرجوا إلى الشام كأنه أمر بسبقها إليه قبل إزعاجها لهم قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وذكره الحليمي في منهاج الدين له من حديث ابن عباس وذكر أن ذلك في الآخرة فقال يحتمل قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحشر الناس على ثلاث طرائق إشارة إلى الأبرار والمخلطين والكفار فالأبرار هم الراغبون إلى الله سبحانه وتعالى فيما أعد لهم من ثوابه والراهبون هم الذين بين الخوف والرجاء. فأما الأبرار فإنهم يؤتون بالنجائب كما في الحديث على ما يأتي في هذا الباب واما المخلطون فهم الذين في هذا الحديث وقيل إنهم يحملون على الابعره وأما الفجار الذين تحشرهم النار فإن الله سبحانه وتعالى يبعث اليهم ملائكة فتقيض لهم نارا تسوقهم ولم يرد في هذا الحديث إلا ذكر البعير فأما أن ذلك من ابل الجنة أو من الابل التي تحيا وتحشر يوم القيامة فهذا لم يأتي بيانه والأشبه ألا يكون من نجائب الجنة لأن من خرج من جملة الأبرار فكان مع ذلك من جملة المؤمنين فإنهم بين الخوف والرجاء لأن من هؤلاء من يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبه فيدخل الجنة ومنهم من يعاقبه بالنار ثم يخرجه منها ويدخله الجنة وإذا كانوا كذلك لم يلق أي يرد موقف الحساب على نجائب الجنة ثم ينزل الله سبحانه وتعالى بعضهم إلى النار لأن من من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالجنة لم يهنه بعد ذلك بالنار قال وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يحشر الناس الحديث وفي آخره أما أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك فهذا أو كل, عيد كل حدب وشوك فهذا إن ثبت مرفوعا فالركبان المتقون السابقون الذين يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبهم عند الحساب ولا يعذبهم إلا أن المتقين يكونون على نجاء بالجنة والآخرون على دواب سوى دواب بالجنه والصنف الثاني الذين يعذبهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم ثم يخرجهم من النار إلى الجنة وهؤلاء يكونون مشاتا على أقدامهم وقد يحتمل على هذا أن يمشوا وقتا ثم يركبوا أو يكونوا ركبانا فإذا قاربوا المحشر نزلوا فمشوا ليتفق الحديثان والصنف الثالث المشات على وجوههم هم الكفار وقد يحتمل أن يكونوا ثلاثة أصناف صنف مسلمون وهم ركبان وصنف من الكفار أحدهما أحدهما العتات وأعلام الكفر والعياذ بالله عز وجل فهؤلاء يحشرون على وجوههم والآخرون الأتباع فهم يمشون على أقدامهم في الحاشية واحد صحيح مسلم في كتاب الفتن وأحمد اثنان متفق عليه البخاري في كتاب الفتن مسلم في كتاب الفتن ثلاثة صحيح الترمذي في كتاب الفتن وقال حسن صحيح قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وإلى هذا القول ذهب أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة في قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما سئل كيف تحشر الناس يا رسول الله قال اثنان على بعير وخمسة على بعير وعشرة على بعير ومعنى هذا الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم أن قوم يتألفون في الإسلام برحمة الله يخلق الله لهم من أعمالهم بعيرا يركبون عليه وهذا من ضعف العمل لكونهم يشتركون فيه كقوم خرجوا في سفر بعيد وليس مع واحد منهم ما يشتري به مطية توصله فاشترى في ثمنها رجلان أو ثلاثة فبتاعوا مطية يتعقبون عليها في الطريق ويبلغ بعير مع عشرة فعمل هداك الله سبحانه وتعالى عمل, عمل يكون لك به بعير خالص من الشركة واعلم أن ذلك هو المتجر الرابح فالمتقون وافدون كما قال الجليل سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وفي غريب الرواية أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يوما لأصحابه كان رجل, كان رجل من بني إسرائيل كثيرا ما يفعل الخير حتى إنه ليحشر فيكم قال له وما كان يصنع قال ورث من أبيه مالا مالا كثيرا فاشترى بستانا فحبسه للمساكين وقال هذا بستاني عند الله عند الله تعالى وفرق دنانير عديدة في الضعفاء وقال بهذا اشتري جارية من الله تعالى وعبيدة و وأعتقوا رقابا كثيرة وقال هؤلاء أعيد وأعتقوا رقابا كثيرة, كثيرة وأعتقوا رقابا كثيرة وقال هؤلاء خدمي عند الله تعالى والتفت ذات يوم لرجل ضرير البصر فرآه تارة يمشي وتارة يكبو فبتاع له مطية يسير عليها وقال هذه مطيتي عند الله سبحانه وتعالى وعيد قال هذه مطيتي عند الله تعالى اركبها والذي نفس محمد بيده لكأني أنظر إليه وقد جيئ بها إلى مسرجه ملجمه يركبها تسير به إلى الموقف قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ما ذكره القاضي عياض من أن ذلك في الدنيا أظهر والله سبحانه وتعالى أعلم بما في الحديث نفسه من ذكر المساء والمبيت والصباح والقائلة ذلك ليس في الآخرة وقد خرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفا مشاتا وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم قيل يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم قال إن الذي امشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم اما أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك والعياذ بالله عز وجل أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال هذا حديث حسن فقوله يتقون بوجوههم كل حدب وشوك يدل على أنه في الدنيا إذ ليس في الآخرة ذلك على ما يأتي من صفه أرض المحشر والله سبحانه وتعالى أعلم وخرج النسائي عن أبي ذر قال إن الصادق المصدوق حدثني إن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة افواج فوجا رواكبين طاعمين كاسين وفوجا تسحبهم الملائكة تسحبهم الملائكة على وجوههم ويحشر الناس فوجا يمشون وإسعون يلقي الله الآفه يلقي الله الآفه على الظهر فلا تبقى حتى ان الرجل لا تكون له له الحديقة يعطيها بذات بذات القتب لا يقدر عليها في حاشية الصفحة السابقة واحد حسن الترمذي في كتاب تفسير القرآن وتابع وذكر عمر بن شيبة في كتاب المدينة على ساكنها السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال آخر من يحشر رجلان رجل من جهينة وآخر من مزينه فيقولان أين الناس فياتيان المدينة فلا يريان إلا الثعلب فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس وهذا كله مما يدل على أن ذلك في الدنيا كما قال القاضي عياض وأما الآخرة فالناس أيضا مختلفوا الحال على ما ذكروه وسنذكر من ذلك ما فيه كفاية في باب بعد هذا في باب بعد هذا والحشر الثالث حشرهم إلى الموقف على ما يأتي بيانه في الباب بعد هذا ان شاء الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا والرابع حشرهم إلى الجنة والنار قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانا على النجب وقيل على الأعمال كما تقدم وقد وردت أخبار منها ما رواه النعمان بن سعد عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال أما إنهم ما يحشرون على أقدامهم ولا يساقون سوقا ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة لم تنظر الخلائق إلى مثلها رحالها الذهب وأزمتها الزبرجد فيقعدون حد عليها حتى يقرعوا باب الجنة وسمي المتقون وفدا لأنهم يسبقون الناس إلى حيث يدعون إلى حيث يدعون إليه فهم لا يتباطؤون لكنهم يجدون ويسرعون والملائكة تتلقاهم بالبشارات قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله النشطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون فيزيدهم ذلك اسراعا وحق للمتقين أن يسبقوا لسبقهم في, لسبقهم في الدنيا بالطاعات ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا والعياذ بالله عز وجل وقال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما وقال الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك جرب مكانا ويضل سبيلا مسلم عن انس ان رجلا قال يا رسول الله الذين يحشرون على وجوههم ايحشر الكافر على وجهه قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أليس الذي أمشاه على الرجلين قادرا أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتادة حين بلغه بلا وعزة ربنا أخرجه البخاري أيضا في الحاشية واحد ضعيف النسائي والحاكم وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي اثنان صحيح البخاري في فضائل المدينة وأحمد ثلاثة متفق عليه البخاري في كتاب التفسير ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم متابع فصل قال أبو حامد وذكر هذا الفصل وفي وفي الطبع الادمي إنكار ما لم يانس به ولم يشاهده ولو لم يشاهد الإنسان الحيه وهي تمشي على بطنها لانكر المشي من غير رجل والمشي بالرجل ايضا وعيد المشي بالرجل أيضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك فياك أن تنكر شيئا من عجائب يوم القيامة لمخالفتها قياس الدنيا فإنك لو لم تشاهد عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا لها فاحضر رحمك الله سبحانه وتعالى في قلبك صورتك وأنت قد وقفت عاريا ذليلا مدحورا متحيرا مبهوتا ممتظرا لما يجري عليك من القضاء بالسعادة أو بالشقاء باب بيان الحشر إلى الموقف كيف هو وفي أرض المحشر وذكر وذكر الصخرة وقوله سبحانه وتعالى قبل المتابعة نستطيع أن نعطف إذا قلنا باب بيان الحشر إلى الموقف كيف هو وفي أرض المحشر وذكر الصخرة إذا عطفناها على أرض المحشر أو وذكر الصخرة إذا اعتبرناها مبتدأ والله تعالى أعلم أتابع وقوله أو قوله على حسب الإعراب هنا وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب أبو نعيم قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا المنذر بن النعمان أنه سمع وهب بن, بن منبه يقول قال الله سبحانه وتعالى لصخرة بيت المقدس لا أضعن عليك عرشي ولا أحشرن عليك خلقي ولا يأتينك يوم اذن داود راكبا وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.